أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى المتين سما الله نفسه بهذا الاسم كما ورد في قوله تعالى في سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين على اعتبار أن هذا ليس صفة للقوة احنا بعض الناس ممكن لما يقرأ الآية يظن ذو القوة القوة المتين يعني ذو القوة المتين لا لا هذا ليس وصف للقوة إنما هذا اسم مستقل به سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وورد في السنة المطهرة كما في سنن أبي داوود صفاع الألبان من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أنا الرزاق ذو القوة المتين إذا ورد هذا الاسم في الكتاب وفي السنة فثبت هذا الاسم كما هي الشروط التي مرت بنا غير ما مر في إحصاء أسماء الله تعالى وصفاته معنى المتين لغة ومعناه في حق الله سبحانه وتعالى المتين في اللغة صفة مشبهة للموصوف بالمتانة والمتين هو الشيء الثابت في قوته الشديد في عزمه وتماسكه والواسع في كماله وعظمته متنة يمتن متانة أي قوية مع صلابة واشتداد ويلحق بمعنى المتون الثبات والامتداد إذن المعنى بيدور حوله أو شيء الثبات القوة والصلابة ثلاثة السعة والامتداد المعنى اللغوي يدور حول هذه المعاني معنى الصلابة والقوة معنى الثبات معنى الامتداد والسعة فيكون المتين بمعنى الواسع قال ابن منظور المتن من كل شيء ما صالب ظهره والجمع متون هذا لغة أما في حق الله سبحانه وتعالى فالمتين هو القوي في ذاته الشديد الواسع الكبير المحيط يمكن الاسم ده نحن نقف عنده كثيرا لأنه ربما لا يفهمه كثير من الناس يعني إيه أن الله متين يعني المتين دي في عرفنا نحن ماشي الشيء الصلب الجامد أوي في حق الله تبقى الزايد أول حاجة تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذا الاسم وذكر في القرآن مرة واحدة ألصق بصفة القوة كانت ذو القوة المتين حتى النص الذي ورد في السنة أيضا جاء اقترانه بالقوة إذن هذا الاقتران وجود هذا الاسم يعني أن فيه مزيد بيان ل هذه القوة إنها قوة متناهية فهو شديد القوة سبحانه وتعالى يبقى القوي وحدها تعطيني معنى أن الله سبحانه وتعالى منزه عن الضعف ومنزه عن العجز ومنزه عن الوهن كما تقدم معنى في اسم الله تعالى القوي لكن المتين تعطيني ابتداء شدة في هذه القوة فهذا اسم من أسام الجلال وتعطيني أيضا إشارة إلى معنى السعة فالله سبحانه وتعالى المحيط الواسع الكبير تناهت قوته وتناهى بطشه سبحانه وتعالى هذا معنى لذلك تجدون العلماء يقولون مثلا ابن قتيبة في غريب الحديث يقول المتين هو الشديد القوي ويعطي معنى الشدة مع القوة الزجاج يقول أصله فعيل من المتن الذي هو العضو ويقال ما تنته على ذلك الأمر أي قاويته مقاوى يعني يفيد في حق الله التناهي في القوة والقدر يبقى الزجاج يشير إلى هذا المعنى معنى السعى في القوة والسعى في القدر الخطابي يقول المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة، ولا يمسه لغوب. فهمتوا المعنى ده؟ عادة الإنسان إذا أظهر قوته، بيبقى هذا على حساب بعض المشقة التي يتكبدها. يعني أنت قاعد بتقوي في جسمك، اللي قاعد بيشيل حديد واللي بيعمل كذا وبيعمل كذا الكلام ده ما بيجيش كده يعني. باليسر لابد أن هو يكون فيه شدة ويكون فيه نوع من المشقة يتكبدها. ثم إذا أظهر هذه القوة يعني في تكوينها ابتداء يشعر بمشقة وفي إظهارها كذلك يشعر بمشقة إذا فرغ هذه القوة مش كده؟ أما الله سبحانه وتعالى فشديد القوة سبحانه وهو قوته سبحانه وتعالى لا تنقطع بمعنى أنها لا تستفرغ أظهرها في شيء مثلا ربنا سبحانه وتعالى دك الجبال أو أهلك هذه القرى فبعدما أهلكت يعني استفرغ شيء من قوته لا قوته لا تنقطع سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت هذا الأمر بالنسبة له سبحانه وتعالى أمر يسير أي يعني يهلك هذا الكون كله بكون لا تلحقه في ذلك مشق ولا يمسه لغوب أدنى مشق أدنى معاناة لا تمسه سبحانه وتعالى يقول الغزالي في المقصد القوة تدل على القدرة التامة يبقى من مستلزمات اسم الله تعالى المتين يستلزم ذلك أنه واسع سبحانه وتعالى أن قوته تسع كل شيء فيبقى دليل على سعته سبحانه وتعالى وتدل على قدرته سبحانه وتعالى وتدل على شدة بطشه سبحانه وتعالى كل ذلك مستلزم لهذا الاسم إذن المتانة تدل على شدة القوة لله تعالى فمن حيث إنه بالغ القدرة تامها فهو قوي ومن حيث أنه شديد القوة فهو متين وذلك كله يرجع إلى معاني القوة المتين سبحانه وتعالى الذي لا تتناقص قوته ولا تضعف قدرته المتين سبحانه وتعالى بالغ القدرة لا يلحقه في أفعاله مشقة ولا كلفه ولا تعب قال الله وَأُمْلِي لهم إن كَيْدِي متين الكيد على إطلاقه هو التدبير في خفاء كلمة الكيد إذا أطلقت مقصود بها أي يدبر شيئا في خفاء لكن في حق الناس تكون بقصد الإساءة والمعاقبة وقد يكون عيبا مذموما إذا كان بالسوء في الابتداء إنه بيكيد للثاني خبيث الطوية فبيكيد ليه علشان يلحق به ده المعنى في معنى الكيد لكن هذا الكيد قد يكون محمودا مرغوبا فيه إذا كان مقابلا لكيد الأعداء كانوا من السفهاء أو من الكفار فإذا كان الكيد عند الإطلاق كمالا في موضع ونقصا في آخر فلا يصح إطلاقه في حق الله دون تخصيص خطوا بالكم؟ ما ينفعش يتقال كيد الله كده؟ لأنه كده كيد الله على الأطلاق يهم ترحل صفة الذنب يهم تروح صفة المتح طبعا لا تليق إلا صفة المتح فحتى لا يأتي على الذهن ويتبادر إلى الذهن المعنى المذموم فيقول ما تطلقهاش هكذا إنما إيه؟ ربنا يقول إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله إنما لا يقول ابتداء كده ومكر الله بهم فصنع بهم كذا وكذا ما يقولش كذا ما يبقىش من الاطلاق الذين يمكرون السيئات يمكرون السيئات يصنعونها هكذا فلا آمن مكر الله في المقابل فالسياق بيشدني إلى الابتداء مني أما أن يكون ابتداء الأمر منه فلا لأن الابتداء يكون صفة ذم إذا ابتدأ الأمر منه يبقى صفة ذم وهذا محال على الله تعالى يقول الله تعالى وَأُمْ لِي لهم إن كيدي متين فوصف الله كيده للكافرين بأنه كيد شديد قوي متين لا يمكن لأحد منهم رده أو صده والله عز وجل غالب على أمره كتب الغلب لنفسه ورسله وحزبه السياق هنا أيضا طبعا هنا ما فيش ويكيدون فأكيد لكن يقول وأملي لهم إن كيدي متين السياق يقول إن هم كادوا فسيكادوا بهم السياطة اللي وضح لي هذا مع عدم ذكر لفظ الكيد عنهم أو التعبير عن صنائعهم بالكيد لكن فحوى الكلام تظهر هذا الأمر وصل يبقى ابتداء الأمر لا يكون الشاهد طبعا أن وصف الكيد بالمتانة هنا للدلال على هذا المعنى أنه لا يرد ولا يصد ولا يغلب سبحانه وتعالى فعله سبحانه وتعالى لا يرد ولا يصد هو غالب على أمره عزيز غالب لا يغلب هذا كله يعطيني كما قلت إشعار بالهيبة والعظمة والقدرة والقوة المتناهية عنه فهي صفة جلال من صفات الله سبحانه وتعالى لشك أن القوة لله جميعا هو وحده لا شريك له لا رد لقضائه لا معقب لحكمه، لا غالب لأمره، يعز من يشاء، ويذل من يشاء، ينصر من يشاء، ويخذل من يشاء، فالعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله، والمنصور من نصره الله، والمخذول من خذله الله، والقوي من قواه الله، والضعيف من خذله الله. بالضعف والوهن والعجز لأنه وقع في المخالفة فكان هذا مصيره فسبحان الملك القوي العزيز صدق وعده نصر عبده أعز جنده هزم الأحزاب وحده وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فالله سبحانه وتعالى الناصر لرسله صلوات الله عليهم أجمعين الله سبحانه وتعالى قال وَلَيَنصُرَنَّ الله مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الله لَقَوِيٌّ عزيز فهو قوي متين شديد القوة سبحانه وتعالى سبقت كلمته لعباده المرسلين أن النصر لهم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون فالله سبحانه وتعالى قوي متين وكثيرا ما ينسى الإنسان نفسه وينسى ضعفه وحاجته فإذا به يبارز ربه بالعداء ويشرك به ما ليس له به علم ويظاهر عليه ويفسد في الأرض ويتكبر فيها بغير حق لسيما إذا حبه الله بالنعمة والملك والجاه والمال والولد وينسى أن الله المتين وأن الله شديد القوة وقد حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه عن أمم عتت عن أمره ورسوله فإذا به سبحانه يحاسبها حسابا شديدا ويعذبها عذابا نكرا يقول الله تعالى في سورة غافر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض فأقذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق هل تحفظوا؟ هل كانت لهم مقاية بأي شيء صنعوه من دروع وحصون؟ هل استطاع أن يتحصنوا بمثل ذلك من بطش الله؟ مستطع. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات وأنت كذلك هذه رسالات الله التي تصل إليك ليلة نهار رسالات كثيرة وإشارات كثيرة بينات واضحات أن تكون على الضرب فإذا بك تحيد وتنحرف وتزيغ فيقول ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا وأنت تكفر بهذه النعمة تجحد بهذه الآية فتصدها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 يقول فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب متين سبحانه وتعالى شديد العقاب ويقول في حق قوم هود فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآيتنا يجحدون فالكبر هذا الذي ابتلي به قوم عاد استكبروا في الأرض ما كان السبب الجحود بآيات الله تعالى هو ده الحق الوارد في تعريف الكبر على لسان الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخذى وهم لا ينصرون فمن يغتر بقوة بدنه وضخامة جسده وعظيم بطشه في البلاد والعباد فهذا كله لن يغنيه من عذاب الله من شيء فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وأمم غيرهم كثير قصهم الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه جاءتهم النذر فقابلوا ذلك بالنكير فأخذهم العزيز القوي المتين فإذا بهم مأواهم جهنم وبئس المصير إنه لا قوة للعبد على طاعة الله إلا بقوة الله تعالى وتوفيقه ولا حول له على اجتناب المعاصي ودفع الشرور عن نفسه إلا بالله سبحانه وتعالى وهذا الذي يجعلنا نقف عند حظوظ العبد من هذا الاسم كيف نعبد الله تعالى باسم الله تعالى المتين المتين كما قلنا يدل على الثبات وهذا أول أمر الثبات حتى الممات ثبات على الاعتقاد ثبات على الضرب ثبات على المنهج ثبات وعدم زيغ وانحراف عن الجادة هذا الثبات يحتاج إلى إخلاص يحتاج إلى توحيد القصد حتى تكون ثابتا ولا تنحرف يمنة ولا يسرة يكون هناك توحيد للقصد يعني توحيد القصد يعني أن الهدف واحد ما الهدف الواحد رضا الرب الواحد الوصول إلى الرب الواحد الأحد الصمد فقط فإذا بالدنيا عن اليمين واليسار تتهافت عليك وتنادي بك وتغريك بشتى الصور والأنواع فلو كان الهدف نصب عينيك والقصد واضح فستمضي ثابتا شامخا لا تتزعزع ولا تهزك الريح مهما كانت عاتية وعاصفة ثابت يشده هدفه وكأنه بينه وبين هدفه حبل يشده تجاهه فلا يستطيع أن يتلوى بجسده بعيدا عن الهدف قد ارتبط بالهدف فهو سائر تجاهه لا يستطيع أن يحيد هكذا خطواته خطوات ثابتة راسخة هذا الثبات يحتاج قلنا إلى إخلاص اتنين يحتاج علم فالبصر بالطريق ومعرفته يجعله ثابت لأنه لن يتزعزع لأنه يعلم أن على هذا الطريق شوك وأنه ربما يصاب حتى يصل لكن شدة حبه وشدة يقينه تجعله لا يستشعر هذا الشوك الذي تحت قدمه فيمضي عليه ويكابد حتى يصل ثابتا يحتاج إلى العلم والبصر بالطريق لاحظوا إن الله سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الراسخين عن الثابتين ثبوتا شديدا يقولوا والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب الآية بتقول لي الوصول إلى الثبات كيف يكون رسوخ في العلم العلم ده اليقين اللي يكون جواك اللي يخليك تمضي على الطريق آمنا به كل من عند ربنا شوف تلقيه للأمر كيف يكون أمر متشابه الناس كلها ده يقول القول وده يقول قوله ده يتشتت وده ينحرف وده يبعد وده كذا وهو يقول كل من عند ربنا هذا المحكم مثل المتشابه بيرى المتشابه اللي الناس بتضرب خمس إسداس فيه والناس بتتعارك عليه هو يراه كما يرى المحكم يعني بيشوف أية المتشابهة اللي الناس أعدا بتتكلم فيها بأوجهه ومقالات ويختلف فيها هو كأنه بالظبط شايف كل والله واحد محكم عنده هكذا يرى أهل العلم والبصيرة يرون الفتن يرونها على حقيقتها أما الزائق الذي ليس عنده هذا الرصيد من العلم إيه اللي يحصل أول ما يبتلى أول ما تحصل فتنة فتنة عامة تلاقي ينحرف فيها إيه يعني ما هم دول ولا دول وخلونا إيد واحدة وما فيش مشاكل والأمور تختلف وتلاقي الراسخ في العلم يقول لا ينفعش هؤلاء على ضلال مبين لا يصح هكذا كان يقولون إذا جاءت الفتنة لا يراها إلا عالم وإذا أدبرت رآها كل جاهل يبقى في الأول في الأول ستلاقي اللي وقف ثابت ده يا شيخ ازاي الموضوع مش ممكن يبقى كده الحكاية كده هو قاعد راسخ فيش اي مشكلة حدثني شيخي شيخنا الشيخ محمد اسماعيل عن قصة المهدي لما حدثت حادثة المهدي سنة 1400 ودعى حادهم انه مهدي الزمان ودخل افواج من الناس في بطلانه يقول دخلت على خيمة كان فيها الشيخ الالباني فاذا بالشيخ ثابت والناس من حوله في فوضى يا شيخ ايه اللي بيحصل ده بتاع ده وهو يقول هذا الضلال وبثبوت وبرسوخ وكذا ولكن ايه اللي حاجة بتحصل أصلا الدنيا من بره بتولع وهو ثابت تماما مش مرتاب مش مهزوز مش يعني ارتبك من الامر ايه ده ايه الحكاية دي بتاع لا يا جماعة ده في كلام في الموضوع ده تأتنوا بس نشوف لا لا لا ثابت هذا الضال انتوا فاهمين الفتنة عاملة زيه يعني مش الموضوع ايه مش موضوع كده مثلا اي حد اه طبعا ده كلام فاضي ايه اللي بيقول كذا ولا كذا لا لا خالص ده في طلبة علم دخلوا في زعم المهدي ده يعني لسه في الاول كده وفي ناس تهزت بان بقى الراسخ الثابت من غيره الرسوخ العلم هو ده يحصل بيه بقى وما يتذكروا إلا أولو الألباب إن الحاجات دي تبقى عبر وتذكرة بالنسبة لك إنك تستفيد من كل الدروس اللي مرت بك في حياتك إنك تفك الشفرات لكل الرسائل الإلهية التي يبعثها الله لك حتى تكون على اليقين الجازم كثرة العلم توصلك إلى هذا فالثبات بعد الإخلاص يكون علم كذلك من أسباب الثبات المهمة جدا الذكر فذكر الله سبحانه وتعالى يطهر القلب ويجعل الإنسان صافي القلب فتتمكن منه الآيات بخلاف صاحب القلب الفاسد قلب الفاسد عنده بقى نكت سوداء على القلب فبالتالي فيه حجاب بتصده وبتطلع عنده أمراض قلبية خفية عنده كبر عنده عجب عنده غرور فغروره بيمنعه عن فهم هذه الآيات فلا يثبت وهكذا كبره وهكذا من الأمراض اللي يحصل؟ الذكر يطهر الذكر يزيل الغطاء عن القلب غطاء الغفلة فيثقت تتمكن منه الآية ده بقى اللي هو نفس الموقف اللي هو واحد شايف قدامه واحد ميت فجأة فتلاقي ده ياجي القلبه ويرجع تلاقيه عضله ثلاثة أربعة أيام في ذكر ودعاء وتضرع ومناجاة وإصلاح للأحوال وعهود حقيقية مع الله وصلت الرسالة للقلب فتمكنت القلب صافي وجد في المنطقة اللي يترسخ فيها المعنى في قلبه الآخر قلبه مسود مرباد كالكوزي مجخيه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا مشرب من هواء. فبالتالي تبقى قدام الآية الرجل هو ميت هو يا عم عايز ايه تاني ايه تاني عشان المعنى يتضح في قلبك يا عم كلنا حموت وكلنا كذا سيبها بقى ويطلع ولا يستفيد اي شيء قلبه منكوس قلبه مقلوب فالمكان اللي كان بيدخل منه اتقلب فهمين الإناء كباية هي مفتوحة بتشرب من أعلى لا اتقلبت فبيخش في الإزاز فبيطلع ما فيش حاجة بتخش الجوة الآية ما بتخشش منكوس هذه انتكاسة الفطرة والسبب اتباع الهوى إلا ما أشرب من هوا، وكأن هذا يدلني على الأمر الرابع في الثبات أيضا وهو مخالفة الهوى من أراد أن يثبت على الطريق فلا بد أن يخالف هواه كثيرا مخالفة الهوى لأن اتباع الهوى من أشد المزيغات والمهلكات للعبد ثلاث المهلكات شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه هو ده اللي مش هيخليك ثابت هو ده اللي مش هيخليك راسخ إنك بتعم نفسك إنك بتعم مزاجك إن اللي بيجي في دماغك دين دنيا يمشي وما بتقشل نفسك أبدا لا أبدا رب متخود فيما اشتهت نفسه ليس له في الآخرة إلا النار إذا ثبات وأسباب الثبات كثيرة جدا لكن أنا أريد هنا فقط أن ألمح إلى هذا المعنى أننا نحتاج إلى ثبات على هذه الأمور ثبات على الاعتقاد فدس العقيدة اللي احنا بنتدرسه ده الهدف الأساسي منه ده انك تثبت إن الدنيا تبقى واضحة قدامك رأي العين نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا نرى الجنة والنار كأن رأي عين الأمور واضحة تبقى ثابت بقى الفتن تيجي وانت ما شاء الله متسلح بعقيدة قوية الابتلاء ده كل الناس تتسخط وانت تقول قدر الله لا يأتي إلا بخير اللهم لك الحمد يا عم ده انت مش شايف نفسك عمل ازاي تسمع بقى كلام السلف اللي تطفاله رجله يبص يقول الحمد لله أنا نسا ليه التانية يعمى بصر يقول الحمد لله الله سبحانه وتعالى منع عني هذه الفتن عشان فلا أراه إلا بقلبي معاني بيستشعر معنى داني خالص هو بيتلقاها بطريقة أنت ما بتتلقاهاش خالص عنده إيمان بالقضاء والقدر خيره وشره عنده يقين باليوم الآخر اعتقاد جازم هو ده يا جماعة المتانة المطلوبة التي تكون عليها وقلنا كمان ثابات على المنهج هذا المنهج الرباني المنهج المعصوم الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذا منهج معصوم باتفاق المسلمين هذا منهج معصوم أن نتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله وإلى إجماع المسلمين أن نمضي خلف صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا ثبات على المنهج لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى أن تجادل في أصول المنهج حجدل في أنك تتحكم إلى الكتاب هتجادل حجية السنة زي القرآنيين وجماعة الملاحدة والعلمانيين وغيرهم ممن ينكرون السنة ستجادل في أن الصحابة كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأنهم المصطفون الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه وأنهم جميعا عدول وأنهم وأنهم وأن إيمانهم هذا إيمان شهد الله سبحانه وتعالى لهم فيه بالفضل وأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه هل تماري في مثل ذلك لا يماري أحد من أصحاب الألباب والعقول السليمة المنزهة عن الأهواء لا يماري في أن هذه الأمور صحيحة إذا شدة رسوخ وثبات على المنهج هل تماري في أنه الجميع في خسران إلا من حقق الإيمان وقام بالعمل الصالح ودعا إلى الله في بالحق وصبر في كل ذلك كما هي نص سورة العصر لا يماري في مثل ذلك لا يماري بأن المنهج الصحيح علم وعمل ودعوة وأنه لا ينبغي لمسلم أن يتخلف عن هذه الواجبات الثلاث لابد أن يتعلم علما يبصره ويهديه ويعمل ليكون هذا مصدقا لعلمه الذي تعلمه لابد أن يعمل ليصدق الإيمان الذي في قلبه لابد أن يدعو إلى الله فإنه يحب نشر الخير يحب ما يحب الرب لابد أن يكون إنسانا إيجابيا هذا ثبات على المنهج ولذلك إذا وجدت في نفسك ضعف مش متين إنما أنت أول متأتي الفتن تتذبذب إذا وجدت نفسك والعيذ بالله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فاتهم هذا المعنى عدم الثبات الناتج عن قلة العلم شيوع الجهل عدم وضوح الهدف عدم اليقين المناسب لست موحدا للقصد على الحقيقة فأنت لك معبودات دون الله وأخطرها هواك أفرأيت من اتخذ إلهه هواك هو؟ إذن هذا الاسم أول درس كان الثبات اليقين أن توحيد العبودية لله هي سبيل السعادة فلا يحيد أبدا عن هذا الضرب لا يحيد عن توجيه النبي ولا يحيد عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مهما تعددت أنواع الابتلاءات عليه مهما تقلب في صراء وضراء إذن المعنى الثاني بعد الثبات هو اليقين النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أمر المؤمن وانظر كيف يوصله يقينه إلى تلقي الابتلات فيقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن لا يصل إلى هذه المنزلة إلا مؤمن موقن إن أصابته سراء لا ينظر إلى نفسه ولا إلى إمكانياته ولا إلى رغبته وإرادته وأنه يريد وأنه وأنه إنما يرى أنها محد فضل الله فيشكر إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله وحين يبتلى يصبر على اللأواء لأنه يعرف أن هذا الابتلاء في ثناياه الرحمة وأن الله لا يريد له إلا خير فيصبر ويتجرع مر الأقدار حتى ولو كان على غير رغبته إلا أنه دائما يقول أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى قدر الله وما شاء فعل. إن المسلم إذا وحد الله تعالى في اسمه المتين استفد أمرا ثالثا وهو قوة العزم في الأخذ بالأحكام العزيمة الصادقة حظ هذا الاسم أن تكون ذو عزيمة صادقة يبقى واحد ثبات اثنين يقين ثلاثة عزيمة صادقة أمر الله سبحانه وتعالى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وقومه أن يأخذوا وحيه بعزيمة وقوة فقال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قوة في أخذ الأحكام قوة في الإيمان بهذا الشرع وأن مصلحتك فيه فلو واحد مننا موقن ان شر ربنا مصلحته فيه مش هيعمل معاصي هو أنت بتبص ليه على المتبرجة لو أنك موقن بأن النظرة دي سهم مسموم سهم مسموم بتسمي نفسك بتشرب سم لو هذا يقين في قلبك تعرض وتغض بصرك في الحال أسمي نفسي ليه ترضى أن أنت يبقى عارف أن الأكل ده فيه سم بس أكل حلو أكل من أفضل أنواع الطعام ومن أفخر المطاعم جايبين لك أكلة خطيرة بس ما هو فيها شوية سم تاكلها؟ هو كده بالضبط أهي امرأة تريدها علشان خاطر يعني برضو تسكن شهوة تاكل واحد وفطر على مثل ذلك وا وا وا. تاكل السم ما تقدرش تاكل السم صح؟ لو إنك عندك يقين بكده هتغض بصرك لو إن عندك يقين أن الغناء يورث النفاق في القلب أنا عايز أبسط لكم المسألة واحد من أعظم شيوخ العالم الإسلامي. شيخ جديد راجل معروف عنه أنه علم ورع تقوى المعاني الجميلة كلها فيه تسمع كلامه ولا تسمع كلام واحد ماجن فاسق بس دكتوراه في مش عارف ايه ايهما تستشعر انه على الهدى افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى أما يمشي سويا على صراط المستقيم لا شك هذا الرجل طيب متصور الصحابي دايب شكله عامل ازاي يعني ابن مسعود لما يجي يقول لك ان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع لما يقول والذي نفسي بيده على له الحديث إنه الغناء إنه الغناء إنه الغناء ويحذر من هذا أشد التحذير يبقى هو أصل متشدد؟ ده ابن مسعدة بالذات معروف أنه هو صاحب المدرسة التي أخرجت أبو حنيفة يعني مدرسة الرأية هي المدرسة الأكثر يعني عند بعض الناس مرونة هنموش اللفظ ده بس يعني عند بعض الناس يقولون مثل ذلك اللي من درست الرأي ومجلس فيها توسعة من أوجه وأخذ بمصالح لما ابن مسعود يقول إنه الغناء وتبقى عندك الدلالات دي كلها ويقول إنه يورث النفاق ليه ما عندكش يقين بإنه كذلك وبتسمع أغاني ومهمكش يورث النفاق لما تبقى عارف بنص الحديث النبوي الصحيح إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله ليه ما عندكش يقين ليه ما عندكش عزيمة صادق بأن تأخذ هذا الكتاب بقوة للضعف لاستشعار ان الأمر دائما أبدا أنت على الضلال المبين لا على الحق المبين إنك على الحق المبين معك كتاب الله معك سنة رسول الله معك أقوال هؤلاء الأطهار الأخيار الأصفياء فكيف بعد ذلك تتزعزع هذا الهوى؟ ليس إلا والله الذي لا إله إلا هو ما أعرض أحد عن هذا المنهج إلا متبعا لهواه إزاي يعني بقى هتقول لي غض بصر وإحنا عاديين الناس كلها في الشوارع بالشكل ده خففوا عننا شوفوا لنا حكم تاني طب ربنا قال ما ينفعش يقول للمؤمن يغضوا وحيحصل لك مشاكل حتى يتولي كذا الاختلاط الفاحش وتأثيره يا عم ما بنختلفش في حاجة حرام ما بنعملش حاجة غلط فيها ايه بندعو الى الله علشان اخدها وهي اتخدني الى الطريق هي فيها اي مشكلة الاختلاط ده يسمم احوالك ويسمم قلبك ويذهب نظارة هذا الإيمان منك الاختلاط ده سيورث الوساوس سيورث الافكار سيورث ربما الحب الحرام ليه تعمل كده لا لا ولا حاجة من الحاجات دي بتحصل ويقبى الواقع الا ان يكذب هؤلاء وبعد شوية يجي يقول ويعتحف حبها ومش أقدر أعمل حاجة وأعمل إف نفسي والمشاكل وهكذا. بعث إليا أحد الناس قريبا رسالة قال إن هو كان بيعمل في مكان ما وإن هو كان ملتزم تماما وإنه يعني كان بيتهم طول الوقت بالتشدد وكذا فيما بين زملائه وزميلاته. لغاية في مرة من المرات واحدة بردت تسأله بنفس الأمور بدأت تقول له أنت متشدد ليه طب أنت ما بتتكلمش الناس ليه طب أنا عايز أفهم بس أنا عايز ألتزم في الدين أنا عايزه كذا وهو بالتعا بدا يتكلم معاها مرة في مرة الموضوع بقى حلو وجميل وقعت في قلبه بقت مكالمات تلفونية وقع في الحب الحرام إلى أن وصل إلى أن ضاع التزامه كله والآن يبعث إليه ويقول كيف أرد قلبي ضاع بيه في الأول خالص أخ وكل حاجة ويجيبها بس على الأسئلة وصلنا لفين وصلنا للبلوى السوداء لماذا لا يكون هذا الأمر ألا وهو أخذ الكتاب بقوة لماذا لا تكون هذه العزيمة الصادقة في تقبل شرع الله سبحانه وتعالى فأولى بالمسلمين الصادقين أن يتمسكوا بحبل الله المتين هذا الأمر الرابع وصف القرآن بذلك بأنه حبل الله المتين وإن كان حديث فيه إشكال حديث الحارث الأور عن علي فيه إشكال من جهة الإسناد لما قيل في شأن الحارث الأور إلا أن هذا الكلام مأثور عن غير ما واحد من سلفنا الصالح أن القرآن حبل الله المتين ويشير إلى المعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الكتاب طرفه بأيديكم وطرفه بيد الرحمن سبحانه وتعالى فاستمسكوا به حبل الله المتين إذا أردت أن تكون هكذا فستمسك بهذا الكتاب ليكن له أعظم نصيب في حياتك تلاوة تدبرا وتحاكما لطالما ذكرناكم بأمور الهجر الخمس هجر التلاوة هجر التدبر هجر العمل هجر التحاكم هجر الاستشفاء ينبغي أن تعتصم بهذا الكتاب المبين فنستمسك بحبل الله تعالى المتين ونتبع نهج الصحابة والتابعين وأن نفاخر بالانتماء لهذا الدين القويم ولا عليك بعد ذلك من دعاوى المنحلين المتحررين الذين لا يرغبون في طاعة ولا دين ويصفون المتمسكين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم, بأنهم رجعيون أو ظلاميون أو متخلفون فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وحذرنا منهم فقال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ما السبب يا رسول الله للوصول إلى هذا الأمر يبيع دينه بعرض من الدنيا فإياك أنت بيع دينك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنة يا سنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجس هذا المتين المتين يعض على سنة النبي الأمين بالنواجس هذا المتين الأمر الأخير من الفوائد المتعلقة بهذا الاسم حظ المؤمن من هذا الاسم مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين محكم ثابت صلب شامخ فأوغلوا فيه برفق سبحان الله من الأمور اللي ينبغي أن يستفيدها اللي هي بقى عدم الغلو وأخذ الأمر برفق لأن المتانة دي تعني شدة فالشدة دي لن يشدد الدين أحد إلا غلبه الشدة دي ينبغي أن تكون بحكمة مش تكون بغلو هذا الدين متين فينبغي أن تأخذه برفق وتأخذه بحكمة وتدخل فيه خطوة خطوة حتى لا يكون أمر التشدد الذي يحدث النتائج العكسية فبدلا من أن تستمسك تزيغ وتضل ما ينفعش في أول الالتزام تأخذ نفسك بالعزائم الكبار ما ينفعش حيشد عليك الأمر ما ينفعش أنا بأمر واحد في بداية الطريق يبقى وصيتي ليه إنه هو يلا بقى أول ما تبتدي كده عايزين نفتح صفحة كده مع ربنا فأنا عايزة كل يوم تختم لك ختمة أو تختم لك كل تلات يام ختمة وعايزة كل يوم تصلي ميت ركعة وعايزة تعمل علينا حاجات كويسة وكل حاجة بس مش هو ده ما ينفعش يخش أي وكده ما ينفعش تخليه غليظ شديد مش هين لين كما هو شأن المؤمن دائماً أبداً تجده هينا لينا سهلا قريب فهذه وصية أخيرة متعلقة بهذا الاسم أن تكون سهلا لينا هينا قريبا بهذه الأمور الخمس إن تواصينا بها يكون لنا حظ في هذا الاسم أريد أن تتدارس هذين الاسمين كثيرا في زمن الضعف والذل والصغار في زمن الانهزام النفسي عند المسلمين في زمن يستشعر فيه أهل الإسلام أنهم ليسوا على الصراط المستقيم وأنهم ليسوا على الحق المبين في زمن تتخطف الناس فيه الأهواء وتزيغ فيه القلوب ويفسد على الناس أحوالهم بسبب إعراضهم عن ربهم في هذا الزمن الذي اختلطت فيه الأمور فوصلنا إلى هذه الدرجة من الوهن ومن العجز ومن الفتور ومن الانتكاس وهذه العبرات التي ليلة نهار نتكلم عنها ونتكلم فيها نحتاج أن نتواصل بهذين الإسمين إن ربك هو القوي المتين فكن قويا صلبا شديدا صادقا في عزمك فإذا كان هكذا الأمر عندك فستهتدي ولن تزيغ ولن تضل ولن تنتكس بل سيزرع في قلبك يقين ثابت يوصلك إلى ربك دون ذلك الأمر سوف يكون صعبا لا تلومن بعد ذلك إلا نفسك استقوي بالله أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله دائما أبدا قل في نفسك أن القوة لله جميعا حتى